بركات في صوت الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه ثم اما بعد مرحبا بكم احياكم الله في لقاء جديد من دروس روضة الجنة السلفية طبعا احنا اتفقنا يوم الأربع الماضي أن نقدم الوقت ولكن يعني الغالب دخل على الموضوع القديم فنبقى كما نحن على نفس هذا التوقيت طيب ما زال كثير من من الحضور غياب. ما زال كثير من الحضور غياب. اه طيب اه نسأل عن وائل. حل وائل كيف? كيف حل وائل? نحضر معنا وائل اليوم. بسم الله رب العالمين نحمد الله على سلامتك شفاك الله وعافاك هل اجريت العمليه ام لا ام بالاستوره شاء الله الف العباس عليك الله يبارك فيك الله يجبك الخير نص الله عز وجل أن يشفيك يشفي كل مريض المسلم طيب يا أحبابي بخصوص يعني يعني أنا أريد يعني أخذ رأيكم في شيء في عندنا منتدى روضة الجنة السلفية تعرفوا المنتدى ولا لا إذا أرسل لكم روضة المنتدى أنا أفكر يعني نعمل لكم في المنتبى نعمل في المنتبى إعلام خاص عفوا منبر خاص للأطفال وهذا منبر الخاص يشتمل على بعض المقالات الخاصة للأطفال من الأسئلة وأجوة في التوحيد وفي العقيدة ثم الدروس التي تسجل ترفع في المنتدى يعني الدروس التي ترفع في المنتدى ليش احنا ندور عليها في مواقع اخرى او في رابط اخرى لا ترفع وتحمل في المنتدى وكذلك المواضيع التي تخص الاطفال المتعلقة بالوضوء والصلاة والتي تعلق بالتوحيد والاحاديث التي ندوسها وكذا تكون في هذا المنبر بالاضافه الى الاعلانات يعني تقول عبد الله اعلنا في ايبقريب عن موعد الدرس لا اريد ان يكون الاعلان بس على السقيب ولكن انا ان شاء الله رب العالمين سنفتح لكم منبر خاص في منتدى التجنن السلفيه يكون من خلال هذا المنبر كل شيء مثلا اعلان عن اعتذار عن درس اعتذر عن الدرس اعتذر في, في المنتبه نريد ان نضع فائدة في موضوع معين نضع هذه الفائدة من خلال المنتبه وهذا كذا برك الله فيكم ونطبق على اسم هذا المنبر قسم خاص بدروس الأطفال أو كل ما يخص الأطفال إن شاء الله رب العالمين لكن طبعاً هذا يتطلب منكم المشارقة في هذا القص يتطلب منكم المشارقة في هذا القص لا مثلاً نعطيكم واجلات وهذه الواجلات تحل عن طريق ايه المنتدى واضح اي نعم لو... نعم لان احتمال انا في اخر هذا الشهر اكون مسافر واثناء السفر ما احتمال يعني ربما ما اتمكن من إلقاء الدروس صوتية وكنا لا ننقطع عن الدروس وكي لا ننقطع عنكم في فترة هذا في فترة السفر سأجعل الدروس كتابية سأجعل الدروس كتابية في المنتدى كيف كتابية ربما أدخل إلى المنتدى وأضع مثلا الحديث وقول هذا الحديث مطلوب حظ ومطلوب مثلا دراست هذه معاني الكلمات من هذا الحديث او بعض الاسئلة وجودة لتتعلق بالتوحيد يعني ربما نضع بعض الفوائد حيث انها انقطعت الدروس الصوتية لا تنقطع الفوائد العلمية والدروس الكتابية فهذا ان شاء الله رب العالمين حتى يعني يعني عندي رغبة الى الاستمرار في الدروس ولكن الذي سيضطرني إلى, الى الانقطاع عن الدروس الصوتية هو السفر ولكن انا ان شاء الله أعدكم لما ارجع من السفر سنستمر بإذن الله تعالى لا لا لا لفهمنا ممتحنات الآن ولكن بإذن الله في المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى إن رجعت قبل البدء في الدراسة الصيفية سيكون إن شاء الله هناك ثلاث أيام في الأسبوع وربما يوم بعد يوم بوس وثم نستمر ان شاء الله بعد ذلك كما نحن يوم السبت ويوم الأربعة في هذه الدروس لا تنقفع بإذن الله ولكن في فترة السفر ستكون الدروس كتابية بحيث أن يكون هناك تواصل بينكم جميعا في الغرفة إن لم يكن التواصل في, في الغرفة الصوتية يكون التواصل بإذن الله تبارك وتعالى طيب درس اليوم نعمل مراجعة على شيء من القديم ثم نأخذ إن شاء الله شيء جديد وطبعا أنا دائما أحب راجع قبل, أن... قبل ما نتقدم لأن في التكرار ترسخ المواضيع لأن العبرة ليست أن ندرس 10 ديوس أو 20 درس أو درتين أو 3 أو 4 أو 5 وإنما العبرة أن نفهم ما نأخذه من علم طبعا احنا اخذنا في التوحيد معرفة بعض الامور وإحنا عندنا يا ابنائي في الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة أو الثلاثة والأصول ومعنى الثلاثة بالأصول أو الصرور الثلاثة هو ما ينبني عليها المعتقد الصحيح ما هي هذه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام هذا تطلب منا أن نتعرف على الله كبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا والذي رزقنا والذي أمزنا والذي يحيينا والذي يموتنا هذا سبحانه وتعالى هو المستحق للعباده ان نعبده ولا نشرك به شيئا كذلك ان نتعرف على النبي صلى الله عليه واله وسلم نتعرف على اسمه نتعرف على اخلاقه نتعرف على صفاته نتعرف على هديه كيف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشرب النبي صلى الله عليه واله وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعامل الناس كيف كان نبي صلى الله عليه وسلم يعامل الزيران كيف كان نبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال كيف كان نبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل طبق طبقات المجتمع المسلم الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم وكان عنده من الشبق والرحمة ما لم يعطى منه أحد من العباد فكان صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته بالكبير واخترامه بالكبير ورحمته بالصغير حتى يقول أنس ربي الله عنه لقد عشرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين عشر سنين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وما قال لي يوما لما لشيء لما تركته أو لشيء لما فعلته فكان أنس خاذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك ما سمع كلمة كما نقول فيها إحراج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخياف كثير من الناس اليوم عندما يكون مثلا عندهم رجل يعمل أو رجل يشتغف في شيء ما نجد إلا الكبر عليه وما نجد إلا آه الذنب آه لهذا العامل أو لهذا الخاذن وما نجد إلا الشبة في كثير منه الأحيان إلا عند القلق القليل ولكن أنس رضي الله عنه ذرني لنا هذه الرحمة وهذه الشفقة التي كانت التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الآخرين حتى مع الخادم كانت تعالى بهذه الأخلاق وبهذه وبهذا الجميل فهذا هضل صلى الله عليه وآله وسلم نبد أن نتعلم هذا الهدي لماذا نتعلم هذا الهدي كي نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط من دب المعرفة وإننا من دب الاختبائع كان النبي صلى الله عليه وسلم استضم الصوات فنحن نستضم الصوات لأن فيه مروة للرب ومخيرة للسم كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس العمامة فنحن نلبس العمامة اتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل وعلى قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى الاستخ وعلى التوبة فنحن نتزل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطعر فعsst trem拍ه الإسلام وما في هذا الدين من تسامح وما في هذا الدين من رحمة وما في هذا الدين من حب وما في هذا الدين من, هذا الدين من وفاء كل هذه الأخلاق نتعلم من دين الإسلام نتعلم من ديننا كل شيء نتعلم من ديننا كل شيء ما نصحح به على العقيدة وما نصحح به عبادة وما نصحح به الأخلاق فالإسلام دين شامل متكامل وصالح لكل زمان ومكان بل ما يعرف الناس السعادة الحقيقية إلا بالعايش في روح الإسلام فالإسلام بالله الذي هو دين الله عز وجل الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانخيض نه بالطاعة لا حيا لا حيا فيها سعادة وفيها ود وفيها حب وفيها تآلف إيا بهذا الدين ولكن الدين الذي ترقاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الذي أخذناه بالتاريخ الصحيح على الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الصافي المدع الصافي من الكتاب ومن السلة الذي لم شعبه أي شائدة من شوائب الجدع والانحراف والأهواء المبالية فعندنا ثلاثة أصول هذه الاصول لابد ان نتربى عليها هذه الاصول الثلاثة لابد ان نعيش عليها ومعرفت ربنا سبحانه وتعالى ومعرفة دين الاسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومال هذا النبي من حق فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق علينا كما كما الله سبحانه وتعالى لو حق علينا فحق الله سبحانه وتعالى علي ان نعبده ولا نفسر به شيئة وحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعبده وأن نتبعه ولا نخالفه في شيء إذا حق الله سبحانه وتعالى علينا أن نعبد الله ولا نمش نديه شيئا لا نحلف دificar الله ولا نحلف بالأمانة ولا نحلف بالنبي ولا نحلف بأمي ولا برحمة فلان ولا بفلان, ولا بفلان ولا بفلان ولا نحلف بالكعبة ولا نحلف بالمصحف وينما نحلف بالله تبارك وتعالى بمن نحلف قول بالامانه لا لا نحن نحلف بالامانه ان الحلف بالامانه ايش شرك وانما نحلف بالله تبارك وتعالى اينا وانما نحلف بالله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى وانما نحلف بمن الله سبحانه وتعالى نحلف الله نحلف ايوه نحلف بالله تبارك وتعالى ولا نحمد بالوالدين ولا نحمد بالآباء ولا نحمد بالأمهات وانما كل الحمد بالله تبارك وتعالى وكان بمشهود رضي عنه وهذه الفائده التي ذكرنا من الذي اخبرنا بهذه الفائده في الدرس الماضي انا عبد الله ماذا قال ذكرنا اثمن عبد آ... عبد الله بن سعود نعم أخبرهم يا عبد الله تكلم بالصوت وقل على الأثر لأن أحن ابن جنان مين يكلم مين يكتب قال مسعود رضي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لان احلف بالله, ك... بالله كاذبا خير من احلف من ان احلف بغيره صادقه احسنت يا الله من يعرف هذا الاثر يا ابنائي من يكتبه او من يقراه قال عبد الله مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كذبا احب الي من احلف بغير الله صدقا لما الحلف بالله كذب معصية. أما الحيث بغير الله شرك ولا ريب ولا شك أما الشرك أعظم وأخطر عند الله من الكبيرة ومن المعصية وخذنا بعد ذلك وتعرفنا من الحكمة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى وقلنا الله تبارك وتعالى لماذا خلقنا خلقنا لماذا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما لا يعبدون أن يوحبون المفرد الله تبارك وتعالى بالتوحيد ثم أخذنا في درس الحديث ولكن هذا يعني درس الحديث الحديث الذي مر معنا مرتبط بباب الامور ناخذ ان شاء الله اركان الاسلام وقد مرت معنا واركان الايمان كانت تعرف عليها احسنت يا عبد الله جز... جزاك الله خيرا ما هي اركان الاسلام اركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان من احب الحديث ومن ممتاز وخد مره معنى هذا يعني حديث ايش النبي صلى الله عليه جنيا الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وإيطاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان بلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة لما لماذا لماذا نحصل في نيزة قال شهادة أن لا إله إلا الله لماذا نحصل لنا بالصلاة معنا الصلاة لأن ننزل في دين الله عز وجل ليش مربى بالصيام معانا الصيام يومه زي كبيره دي من الله عز النبي صلى الله عليه واله وسلم بالشهادتين بدا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا احبابي بالشرف في هذا الحديث لان الشهادتين اصلها اصل الاصول لأن الشهادتين اصل الدين لأن بقية هذه الأعمال من الصلاة ومن الزكاة والحج والصير لا تقبل إلا بعد الشهادة بنذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم كان وابعث العلماء دعاه في سبيل دعوة الناس إلى الدين يبعت مين باسم العلماء لذلك ما يتولى أمر الدعوة إلى الله عز وجل كل أحد وإنما الذي يتولى أمر الدعوة إلى الله تبارك هم العلماء هم العلماء وهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد ودونوا هذا هذا عندكم النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ ابن جبل الى اليمن ماذا قال له قال انك تاتي قوم من اهل الكتاب وقال الكتاب منهم اليهود هم, هم صار ناس كفار اليس الكتاب اليهود هم المصارى. كفار ولا مسلمين أي كفار فلما الرسال صليم أرسل معايب ابن جابر رضي الله عنه إلى قال الكتاب ماذا قال له قال في أول شيء لله النبي صلى الله عليه واله وسلم به ان يعلموا المشاهدين فقال له في ما تدعون الي ان نوحد الله وفي روايه ان يقول لا اله الا الله وفي روايه ان يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء قال لمعاذ علمهم كلمه التوحيد اللي الشهادتين لماذا ثم قال فهمهم أطعوك لذلك يعني قبل قلبة التوحيد ودخلوا في الدين قال فعلمهم أن الله صار عليهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصن ثم واقع التشريع بل ذلك على ماذا بل ذلك على أن قصد الأصول هو التوحيد يعني مثلا أن جاء يهودي النصراني وصام شهر رمضان هل يقبل مني هذا السيام عام رمضان من بداية أول يوم إلى نهاية آخرين إمام العيد لا يفجر إلى المغرب ولا يأكل إلا بعد المغرب هل يحبل منه هذا الصيام لا يحبل منه لماذا لأنه لم يحقق الدخول في الدين لم يحقق الأصل الأول الذي انبنى عليه دين الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله يبقى الشابة هي أصل الأصول التي لا يقبل أي عمل إلا بعد الدخول في دين الإسلام من خلال الشهادتين ثم الصلاة والصلاة لها منزلة عظيمة في دين الله عز وجل وكل يوم علينا فرض خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالفجر وكل يمين ايوه احسن اهم صلاة كل الصلاة مهمة ولكن صلاة الفجر تشهدها الملائكة وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة تشهد الملائكة في هذه الصلاة ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذنة الله نعم وايضا في صلاة العصر بل حديث شديد فيه الوعيد لمجالة القصلاة العصر ولكن احنا دائما نركز على صلاة السجر لان غالب الناس الا من رحمة الله يحصل عندهم الكسل في هذه الصلاة المشهودة التي تشد الملائكة ويتاء الزكاة وحج البيت الحج من اعظم العبادات ومن افضل القربات الى الله عز وجل والحد مفروض علينا مرة واحدة في العمر فقط وصوم رمضان في الشهر سنة هذا الشهر شهر القرآن نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان فهو على الأبواب وينبغي علينا أيها الأحباب أن نعد العد لاستقبل هذا الضيف الكريم وأن يكون لكل واحد منا برنامج خاص في هذا الشهر الكريم المبارك أسأل الله عز وجل أن يهل علينا ونحن في أحسن حال وفي آل أبال هذه أركان الإسلام الخمسة لابد أن نحفظ هذه الأركان حفظا وعملا بها ثم عندنا اركان الامان واركان الامان الا الايمان بالله والايمان بالملاكة والايمان بالكتب والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوية الله سبحانه وتعالى والإيمان, والإيمان بالأسماع والصفات والإيمان بالله هو أن تعتقد اعتقادا جازما في قلبك بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحي هو وأن تعتقد ذلك أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه إلا الله تبارك وتعالى لماذا الذي يطعم والذي يرزقنا والذي يخينا والذي يميتنا والذي إن مرضنا يشفينا الآن الإنسان لما يكون به مرض من الذي يشفي الله عز واذا مرض فاو ايش الان احيانا يكون فيه انسان مريض ما مرض واخر معاه نفس المرض يعني العملة اللي فيه زيت او المرض ان عند زيت هو المرض الذي عنده او بيت يا اخواني زيت وعو وربما يكون اخر كان مثلا وسامة. عندنا زيد وعدود وعسامة الثلاثة معهم نفس العلة ونفس المرض والثلاثة بيذهبوا إلى طبيب واحد والطبيب يعمل عملية كشف على هؤلاء الثلاثة على زيد وعلى عدود وعلى وسامة نفس المرض واحد فيصرف لهم علاج واحد ربما يشفى واحد ويسن الله وربما تنين ليش واحد لأ صح ولا إيش دخل سبحان الله أنا الطبيب كتب لي نفس العداج الطبيب كتب لي نفس الوصفة ونفس ما عنده فلان عندي فلان شفه وفلان شيش بل يبارك على ماذا على أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى فما هي مهمة للطبيب سبب. سبب سبب سبب نظر بالترويض من باب الأخلي بالأسباب ولكن الشفاء بيضمن بإذن الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى إن مرت يشفيك يرزقك يطعمك يؤفيك الصحة يؤفيك القوة يعتق الصمع والبصر معنى عظيمة من الله تبارك وتعالى فاخر لنا المخلوقات فخر لنا الأرض وما فيها السماء تنطر يطلع الزرع نأكل منه ونعيش ونحيا الخلق طولك وتعالى هذا سبحانه وتعالى جل وعجل الذي يطعم والذي يرزق والذي يحي والذي يميت والذي فخر لنا كل شيء على وجه الأرض وصخة لخدمة الإنسان هذا الإله الملك الحق هو وحده تبارك وتعالى المستحق بالعبادة كذلك الله سبحانه وتعالى لو الأسماء الحسنة من أحفوها داخل الجنة أي حفظها وعمل بما فيها لو الأسماء الحسنة والصفات العلاء نؤمن بأسمائه ونؤمن بصفاته لا فيها ما تحرفش بيها ولا نعطلها بها لان نقول الله هو الثنان او اسماء تجويفان او لا لا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل يقول بان الله عز وجل الرحمن الرحيم التوراب الغفور كل أسماء ناتى ورقه وتعالى الحسنى وصفاته العنى نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نخل في شيء منه يحن قل ما في كتاب الله وفي حلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن به ونؤمن من صفاته الربا ومن صفاته ومن أسماه الكريم والرحيم والغفور والتواب والصبور والشكور والعليم والحكيم والخبير نؤمن بكل هذه أسماء الحسنة التي جاءت في كتاب الله وفي سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الله عز وجل خلق الإنسان من طين وخلق الملائكة من نور نؤمن بهم والملائكة لهم وظائف عجيبة خلق عظيم من نخلقات الله تبارك وتعالى خلق غير لا نستطيع أن نراهم ولكن نؤمن بهم لأن الله عز وجل انتبه المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب إلسوا لمن بالغيب إن الله عز وجل يخبرنا بشيء غير عينينا ما نشوفه وما نحشه دي, دي يعني لو الإنسان مثلا عمل إيد ما بيجد من ملائكة هنعف من وكل مع إنسان معه ملك وإذا الإنسان وضع إيده على كتس ويعف إنه في معاه ملك لو عمل إيده حواليه بيخف إنه في ملائكة وبين نشوفهم بعيني وعيني مجرمة ولكن مؤمن بهم لأن الله عز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن ايش الله عز وجل امدح المؤمنين بانهم يؤمنون بالغيب ومن الايمان بالغيب او الامور الغيبيه التي لا نشهد الايمان بالملائكه والايمان بالكتب وكذلك من الايمان او من اركان الايمان الوانب الرسل كل الرسل يؤمن بهم وكذلك الايمان باليوم الاخر يوم القيامة وما بعد يوم القيامة في جنة وفي نار وفي صراط وفي نيزان وفي نهر الكفر والجنة درجات والنهر دركات كل هذه الأمور القلبية التي ستأتيه بعد يوم الآخر بها. وإن شاء الله ستمر معنا وفي عندنا يعني الصراط وفي عندنا النزان وفي عندنا الخساب وفي عندنا كل شيء سينور معنا ان شاء الله تعالى ولكن كل هذه امور من من كذلك لمن بالقدر وهو بالقدر خير وشر من الله تبارك وتعالى يبدو نكون عندنا من بالقدر وما في شيء بيحصل في الكون كله إلا بقدر الله كل شيء بقدر الله كل شيء بقدر الله تحضر الدرس بأمر, بأمر الله وقدره لا يصيبك من شيء إلا بقدر الله كل شيء يصيبك لذلك الإنسان لماذا يحصل معه مثلا موقف معين شيء معين انقصر قلمه ضع كتابه مثلا يقول لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا مشي في طريق ثم وجد في نهاية الطريق هذا الطريق مزدود مغلق يقول له مثلا إيش ارجع من طريق آخر يقول يا لو أني أنا منذ ذاك أردت أن أمشي من الطريق الآخر لو أني مشيت من الطريق الثاني كان لو أني فعلت لا ولكن قدر الله وما شاء أفعل فكل شيء يحصل فيه في هذه الحياة الدنيا كله بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى وعيدت أن أقول عليكم أكثر من ذلك فلو اكتفينا اليوم بما رجعناه من الدلوس القديمة وبما أخذناه بهم من أركان الإيمان وأركان الإسلام, وأركان الإسلام يكفي بذن الله تبارك وتعالى وما منكم الليش المشاركة هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وشزاكم الله خير وبرك الله فيكم وحسن الله عليكم الأخذ عمر موجود تفمعني